Oh, what the What us to حتى إذا ركب في السفيمة الخوف haunts the We are Uh-huh. <laughs> حتى إذا أتى أهل قوية En dat En Let me not forget Oh, yeah. Well, I'm... Go. ق الريحان كذا ما هو من ربك, رحمة من ربك ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم face à mon feu noir. يا قل حسنا، ألهو